بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السابع من شرح بن عقيل على ألفية بن مالك المضاف إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يك كابنيني وزيدي نفذي جميعها اليابعف فتحها استذي وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فكسره ياهن وألفا سلم وفي المقصور عن هذين انقلابها يا انحسا يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم ان لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر كالمفرد وجمع التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح نحو غلامي وغلماني وفتياتي ودلوي وضبي وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا فإن كان منقوصا أدغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم فتقول قاصية رفعا ونصبا وجرا وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالتي الجر والنصب فتقول رأيت غلامي وزيدية ومررت بغلامي وزيدية والأص بغلامين لي وزيدين لي فحلفت النون واللام للإضافة ثم أضغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع، فتقول فيه أيضا جاء زيدية كما تقول في حالة النصب والجر والأصل زيدوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو الواوياء ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار اللفظ زيدية وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده فتقول زيدايا وغلامايا عند جميع العرب وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعلوه كالمثنى المرفوع فتقول عصايا وفتايا وهذيل تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عصية ومنه قوله سبقوا هوية واعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع فالحاصل ان ياء المتكلم تفتح مع المنقوص كرامية والمقصور كعصايا والمثنى كغلاما رفعا وغلامي نصبا وجرا وجمع وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا وهذا معنى قوله فذي جميعها الياء بعد فتحها استذي وأشار بقوله وتدغم الياء إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تدغم في ياء المتكلم وأشار بقوله وإن قبل واو انضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسلم الياء فإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتح نحو مصطفون فتقول مصطفية وأشار بقوله وألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه يا أندل تسلم نحو غلامايا وعصايا وأشار بقوله وفي المقصور إلى أنه زيلا تقلب ألف المقصور خاصة فتقول عصية وأما ما عدا هذه الأربعاء فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلاميا وغلامي انتهى اعمال المصدر بفعله المصدر الحق في العمل مضافا ومجردا أو مع ال إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله ولسم مصدر عمل يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين أحدهما أن يكون نائبا مناب الفعل نحو ضربا زيدا فزيدا منصوب بضربا لنيابته مناب ضرب وفيه ضمير مستتر مرفوع, مرفوع به كما في ضرب وقد تقدم ذلك في باب المصدر. والموضع الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل وهو المراد بهذا الفصل فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال نحو عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا والتقدير من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا ويقدر بما إذا أريد به الحال نحو عجبتك من ضربك زيدا الآن والتقدير مما تضرب زيدا الآن وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا ومجردا عن الإضافة وهو المنون نحو عجبت من ضرب زيدا ومحلا بالألف واللام نحو عجبت من الضرب زيدا وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى ومن إعمال المنون قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة فيتيما منصوب بإطعام وقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أذلنا هامهن عن المقيل فرؤوس منصوب بضرب ومن أعماله وهو محلى بأل قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الاجل وقوله فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع وقوله لقد علمت أولي المغيرة أنني كررت فلم أنقل عن الضرب مسمعه فأعداءه منصوب بالنكاية وعروة منصوب بالتأبين ومسمع منصوب بالضرب وأشار بقوله والاسم مصطر عمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض كعطاء فإنه مساوي لإعطاء معنى ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله وهو خال منها لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها شيء واحترز بذلك مما خلى من بعض ما في فعله لفظا ولم يخل منه تقديرا فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا وذلك نحو قتال فإنه مصدر قاتل وقد خلا من الالف التي قبل التاء في الفعل لكن خلا منها لفظا ولم يخل منها تقديرا ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قيتالا وضارب ضيراما لكن انقلبت الالف ياء لكسر ما قبلها واحترز بقوله دون تعويض مما خلى من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنه شيء فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر وذلك نحو عيدة فإنه مصدر وعد وقد خلى من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنها التاء وزعم ابن المصنف أن عطاء مصدر وان همزته حذف تخفيفا وهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين ومن اعمال اسم المصدر قوله اكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئه الرفاع فالمئه منصوب بعطائك ومنه حديث الموطا من قبله الرجل امراته الوضوء فامراته منصوب بقبله وقوله إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا وقوله بعشرتك الكرامة عد منهم فلا تريا لغيرهم الألوفا وإعمال اسم المصدر قليل ومن ادعى الاجماع على جواز إعماله فقد وهم فإن الخلاف في ذلك مشهور وقال الصيمري إعماله شاذ وأنشد أكفرا البيت وقال ضياء الدين ابن العلجي في البسيط ولا يبعد أنما قام مقام المفطر يعمل عمله ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا انتهى وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله يضاف المفطر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول نحو عجبت من شرب زيد العسل وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل نحو عجبت من شرب العسل زيد ومنه قوله تم في يداها الحصى في كلها جرة نفي الدراهم تنقاد الصياريف وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله فأعرب من فاعلا بحج ورد بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع وليس كذلك فمن, فمن بدل من الناس والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت وقيل من مبتدا والخبر محذوف والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا انتهى وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيجر ومراعاه المحل فيرفع فتقول عجبت من شرب زيد الظريف والظريف ومن اتباعه على المحل قوله حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم فرفع المظلوم لكونه نعتا للمعقب على المحل واذا اضيف الى المفعول فهو مجرور لفظا منصوب محلا فيجوز ايضا في تابعه مراعاه اللفظ والمحل ومن مراعاه المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الافلاس والليانه فالليانه معطوف على محل الافلاس انتهى اعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي لا يخلص ملفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب إن كان مستقبلا أو حالا نحو هذا ضارب زيدا الآن أو غدا وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات لموافقة ضارب ليضرب، فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظا ومعنا. وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له معنا لا لفظا فلا تقول هذا ضارب زيدا أمس بل يجب إضافته فتقول هذا ضارب زيد امسي وأجاز الكسائي إعماله وجعل منه قوله تعالى وكلبهم باسط زراعيه بالوصيد فزراعيه منصوب بباسط وهو ماض وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية. انتهى. وولي استفهام نوحر فنذا أو نفي نجاصفة أو مسندا. أشار هذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله كأن يقع بعد الاستفهام نحو أضارب زيد عمرا أو حرف النداء نحو يا عن جبلا أو النفي نحو ما ضارب زيد عمرا أو يقع نعتا نحو مررت برجل ضارب زيدا أو حالا نحو جاء زيد الراكبا فرسا ويشمل هذين قوله أو جاصفة وقوله أو مسندا معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا وهذا يشمل خبر المبتدا نحو زيد ضارب عمرا وخبر ناسخه أو مفعوله نحو كان زيد ضارب عمرا وإن زيدا ضارب عمرا وظلمت زيدا ضاربا عمرا وأعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا انتهى وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور ومنه قوله وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدماء فعينيه منصوب بمالئ ومالئ صفة لموصوف محذوف تقديره وكم شخص مالئ ومثله قوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل التقدير كوعل ناطح صخرة انتهى وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي إذا وقع اسم الفاعل صلة للالف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوعه حينئذ موقع الفعل إذ حق الصلة أن تكون جملة فتقول هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس هذا هو المشهور من قول النحويين وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا ولا يعمل مستقبلا ولا حالا وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما المصنف في التسهيل وزعم ابنه بدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا بالاتفاق، وقال بعد هذا أيضا ارتضى جميع النحويين إعماله يعني إذا كان صلة لأل انتهى فعالنا ومفعالنا وفعولوا في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ماله من عمري وفي فعيل قلذا وفعيلي يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول, وفعول وفعيل, وفعيل فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل واعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفاعل واعمال فعيل أكثر من إعمال فعل فمن أعمال فاعل ما سمعه سيبويه من قول بعضهم أما العسل فأنا شراب وقول الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلة فالعسل منصوب بشراب وجلالها منصوب بلباس ومن اعمال مفعال قول بعض العرب إنه لمنحار بوائكها فبوائكها منصوب بمنحار ومن اعمال فعول قول الشاعر عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومه تجر دونه وحجيج قل دينه واهتاج للشوق إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج فإخوان منصوب بهيوج ومن اعمال فعيل قول بعض العرب إن الله سميع دعاء من دعاه فدعاء منصوب بسميع ومن أعمال فعل ما أنشده سيبويه حذر أمور لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار وقوله أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرم لين لها فديد فأمور منصوب بحذر وعرض منصوب بمزق انتهى وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل ما سوى المفرد هو المثن والمجموع نحو الضاربين والضاربتين والضاربين والضراب والضوارب والضاربات فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط فتقول هذان الضاربان زيدا وهؤلاء القاتلون بكرا وكذلك الباقي ومنه قوله أو أوالسان مكنه من ورق الحما أصله الحمام وقوله ثم زادوا انهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر انتهى ونصبذ الاعمال تلوا واخصضي وهو لنصب ما سواه مقتضي يجوز في اسم الفاعل العامل اضافته الى ما يليه من مفعول ونصبه له فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيدا فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر فتقول هذا معطي زيد درهما ومعطي درهم زيدا انتهى وجرر او انصب تابع الذي خفض جاه ومالا من نهض يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب نحو هذا ضارب زيد وعمر وعمرا فالجر مراعاة لللفظ والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح والتقدير ويضرب عمرا أو مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور وقد روي بالوجهين قوله الواهب المئة الهجان وعبدها عوذا تزجي بينها أطفالها بنصب عبد وجره وقال الآخر هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخى عون بن مخراقي بنصب عبد عطفا على محل دينار أو على إضمار فعل التقدير أو تبعث عبد رب انتهى وكل ما قرر لسمي فاعل يؤطثم مفعول بلا تفاضلي فهو كفعل صيغ للمفعول فيه معناه كالمعطاء كفافا يكتفي جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجرد عملا إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد وإن كان بالالف واللام عمل مطلقا يثبت لسم المفعول فتقول أمضروب الزيدان الآن أو غدا أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غدا أو أمس وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول فيرفع المفعول كما يرفعه فعله فكما تقول ضرب الزيدان. تقول أمضروب الزيداني وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب الآخر نحو المعطى كثافا يكتفي فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل وكثافا المفعول الثاني انتهى وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به فتقول في قولك زيد مضروب عبده زيد مضروب العبد فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعا به ومثله الورع محمود المقاصد والأصل الورع محمود مقاصده ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل فلا تقول مررت برجل ضارب الأبي زيدا تريد ضارب أبوه زيدا انت ابنيه المصادر فعل قياس مصدر المعده من ذي ثلاثه كرد رده الفعل الثلاثي يجيء مصدره على فعل قياسا مضطردا نص على ذلك سيبويه في مواضع فتقول رد ردا وضرب ضربا وفهم فهما وزعم بعضهم أنه لا ينقاس وهو غير سديد. انتهى وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشلل أي يجيء مصدر فعل اللازم على فعل قياسا كفرح فرحا وجوي جوا وشلت يده شللا وفعل اللازم مثل قعدة له فعول باضطراب كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا فأول لذي امتناع كأبا والثاني للذي اقتضى تقلبا لدا فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوطان الفائل كفهل يأتي مصدر فعل لازم على فعول قياسا فتقول قعد قعودا وغدا غدوا وبكر بكورا وأشار بقوله ما لم يقم مستوجبا فعالا إلى آخر إلى أنه إنما يأتي مصدره على فعول إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال أو فعلان أو فعال الذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على امتناع كأبى إباء ونفر نفار وشرد شرادا، وهذا هو المراد بقوله فأول لزمتناع امتناع والذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب نحو طاف طوفانا وجال جولانا ونزى نزوانا وهذا معنى قوله والثاني للذي اقتضى تقلب والذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء أو صوت فمثال الأول سعل سعالا وزقم زكاما ومشى بطنه مشاء ومثال الثاني نعب الغراب نعابا ونعق الراع نعاقا وأزة القدر أزازا وهذا هو المراد بقول لدى فعال أو لصوت وأشار بقول وشمل سيرا وصوتا الفعيل إلى أن فعيلا يأتي مصطرا لما دل على سير ولما دل على صوت فمثال الأول زمل ذميلا ورحل رحيلا ومثال الثاني نعب نعيبا ونعق نعيقا وأزت القدر أزيزا وصهلت الخيل صهيلا فعولة فعالة لفعلة كسهل الأمر وزيد جزولة إذا كان الفعل على فعلة ولا يكون إلا لازما يكون مصدره على فعولة أو على فعالة فمثال الأول سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة ومثال الثاني جزل جزالة وفصح فصاحة وضخم ضخامة انتهى وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا يعني ان ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس بل يقتصر فيه على السماع نحو السخط سقطا ورضي رضا وذهب ذهابا وشكر شكرا وعظم عظمه انتهى وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكه تزكيه واجملا اجمال من تجملا تجملا واستعذ استعاذه ثم أقم اقامه وغالبا زكا لزم وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملم ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي وهي مقيسة كلها فما كان على وزن فعل، فإما أن يكون صحيحا أو لا فإن كان صحيحا فمصطره على تفعيل نحو قدس تقديسا ومنه قوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ويأتي أيضا على وزن فعال كقوله تعالى وكذبوا باياتنا كذابا وياتي على فِعَالٍ بتخفيف العين وقد قرئ وكذبوا باياتنا كذابا بتخفيف الذال وان كان معتلا فنصره كذلك لكن تحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء فيصير مصدره على تفعله نحو زكاة تزكية ونذر مجيئه على تفعيل كقوله باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف هنا فمصدره على تفعيل وعلى تفعيلة نحو خطأ تخطيئا وتخطئة وجزأ تجزيئا وتجزئة ونبأ تنبيئا وتنبئة وإن كان على افعل فقياس مصدره على إفعال نحو أكرم إكراما وأجمل إجمالا واعطى اعطاءا هذا إذا لم يكن معتل العين فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فائل الكلمه وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث غالبا نحو أقام إقامة والأصل إقواما فنقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت وعوض عنها تاء التاء التأنيث فصار إقامة وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة وقوله وغالبا ذات تالزم إشارة إلى ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا وقد جاء حذفها كقوله تعالى وإقام الصلاة وإن كان على وزن تفعل فقياس مصدره تفعل بضم العين نحو تجمل تجملا وتعلم تعلما وتكرم تكرما وإن كان في أوله همزة وصل كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره سواء كان على وزن انفعل أو افتعل أو استفعل نحو انطلق انطلاقا واصطفى اصطفاء واستخرج استخراجا وهذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتح فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما نحو استعاذة والأصل استعواذا فنقلت حركة الواو إلى العين وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التاء فصار استعادة وهذا معنى قوله واستعد استعادة ومعنى قوله وضم ما يربع في أمثال قد تلملم أنه إن كان الفعل على وزن تفعل لا يكون مصدره على تفعل بضم رابعه نحو تلملم تلملما وتدحرج تدحرجا انتهى فعلالنا وفعللة لفعل لفعللا واجعل مقيسا ثانيا لا اولا ياتي مصدر فعلل على فعلال كدحرج دحراجا وسرهف سرهفا وعلى فعلله وهو المقيس فيه نحو دحرج دحرجه وبهرج بهرجه وسرهف سرهفة انتهى لفاعل الفعال والمفاعله وغير ما مر السماع عادلة كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعل نحو ضارب ضربا ومضاربة وقاتل قتالا ومقاتلة وخاصم خصاما ومخاصمة وأشار بقوله وغير ما مر إلى آخره إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه ومعنى قوله عادله كان السماع له عديلا فلا يقدم عليه إلا بثبت كقولهم في مصدر فعل المعتل تفعيلا نحو باتت تنزي دلوها تنزية والقياس تنزية وقولهم في مصطر حوقل حيقالا وقياسه حوقلة نحو دحرج دحرجة ومن ورود حيقال قوله يا قوم قد حو قلت او دنوت وشر حي الرجال الموت وقولهم في مصطر تفعل تفعالا نحو تملقت ملاقا والقياس تفعل تفعلا نحو تملق تملقا انتهى وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعلة بفتح الفاء نحو ضربته ضربة وقتلته قتلة هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التانيث فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعمة ورحمة فإذا أريد المرة وصف بواحدة وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعلة بكسر الفاء نحو جلس جلسة حسنة وقعد قعدة ومات في غير ذي الثلاث بيت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد على المصدر تاء التأنيث نحو أكرمته اكرامه ودحرجته ذحراجة وشد بناء فعلة للهيئة من غير الثلاثي كقولهم هي حسنة الخمرة فبنوا فعلة من اختمر وهو حسن العمة فبنوا فعلة من تعمم انتهى أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها كفاعل اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل. بفتح العين متعديا كان أو لازما نحو ضرب فهو ضارب وذهب فهو ذاهب وغذى فهو غاذ فإن كان الفعل على وزن فاعلة بكسر العين فإنما يكون متعديا أو لازما إن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعل نحو ركب فهو راكب وعلم فهو عالم وإن كان لازما أو كان الثلاثي على فاعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل الا سماعا وهذا هو المراد بقوله وهو قليل في فعلت وفعل غير معدى بل قياسه فعل وافعل فعلان نحو اشري ونحو صديان ونحو الاجهري اي اتيان اسم الفاعل على فاعل قليل في فعل بضم العين كقولهم حمض فهو حامض وفي فاعل بكسر العين غير متعدي نحو أمن فهو آمن وسلم فهو سالم وعقرت المرأة فهي عاقر بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فعل بكسر العين نحو نظر فهو نظر وبطر فهو بطر وأشر فهو أشر أو على فعلان نحو عطش فهو عطشان وصدي فهو صديان أو على أفعل نحو سود فهو أسود وجهر فهو أجهر انتهى وفعل نولا وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل ودس والفاعل قد يغنى فعل إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل كا ضخما فهو ضخم وشهما فهو شهم وعلى فعيل نحو جمل فهو جميل وشرف فهو شريف ويقل مجيء اسم فاعله على افعل نحو خضب فهو اخضب وعلى فعل نحو بطل فهو بطل وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين ان يكون على فاعل وقد ياتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا نحو طاب فهو طيب وشاخ فهو شيخ وشاب فهو اشيب وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل انتهى وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصلي مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق، وإن فتحت منهما كانا كسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر يقول زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زينة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة ويكسر ما قبل آخره مطلقا أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل ودحرج يدحرج فهو مدحرج وواصل يواصل فهو مواصل وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج وتعلم يتعلم فهو متعلم فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر نحو مضارب ومقاتل ومنتظر انتهى وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرد زنة مفعول كآت من قصد إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيء به على زينة مفعول قياسا مطردا نحو قفته فهو مقصود وضربته فهو مضروب ومررت به فهو ممرور به انتهى وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتن كحيلي ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح وفتاة كحيل وفتى كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل فنابا جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكقول ومقتول ولا ينقاس ذلك في كل شيء بل يقتصر فيه على السماع وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فعيل وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر فقد قال والده في التسهيل من باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينوب قياسا وقال في باب التذكير والتأنيث وصوغ فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا وهذا لا يقتضي نفي الخلاف وقد يعتذر عن ابن المصنف لأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابة مطلقة أي في كل فعل وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فاعل بمعنى فاعل ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتا كحيل على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيف إن شاء الله تعالى وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبده بجريح وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة انتهى الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة نستحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل قد سبق أن المرادة بالصفة ما دل على معنى ودات، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفطيل والصفة المشبهة وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية ولسان مرفوع بمنطلق وقلبه مرفوع بطاهر وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات فلا تقول زيد ضارب الأب عمرا تريد ضارب أبوه عمرا ولا زيد قائم الأب غدا تريد زيد قائم أبوه غدا وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه فتقول زيد مضروب الأبي وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة وصوغها من لازم لحاضري تفاهر القلب جميل الظاهري يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد. فلا تقول زيد قاتل الأب بكرا تريد قاتل أبوه بكرا بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر ولا تكون إلا للحال وهو المراد بقوله لحاضر فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو امس ونبه بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفه المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين أحدهما ما وازن المضارع نحو طاهر القلب وهذا قليل فيها والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأبي وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحو منطلق اللسان وعمل اسم فاعل المعدة لها على الحد الذي قد حده أي يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعد وهو الرفع والنصب نحو زيد حسن حسن الوجه ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده انتهى وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجوز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسنون كما تقول زيدا عمرا ضارب ولم تعمل إلا في سببي نحو زيد حسن وجهه ولا تعمل في أجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا انتهى صرف بها ونصب وجر مع ال ودون المصوب ال ومطل بها مضافة نم جردا ولا تجرر بها مع ألسما من الخلا ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز وسمة الصفة المشبهة إما أن تكون بالالف واللام نحو الحسن أو مجردة عنهما نحو حسن وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل نحو الحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه الرابع أن يكون مضاة إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه الخامس أن يكون مجردا من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها فهذه اثنتا عشرة مسألة والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أي يرفع أو ينصب أو يجر فيتحصل حينئذ ست وثلاثون صورة وإلى هذا أشار بقوله فرفع بها أي بالصفة المشبهه وانصب وجر مع ال أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون ال أي إذا كانت الصفة بغير ال نحو حسن مصحوب أل أي المعمول المصاحبة لأل نحو الوجه وما بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه ال نحو وجه الأبي والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو ما وجهه والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أبي وأشار بقوله ولا تجرر بها مع أل إلى آخره إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة نحو الحسن وجه فمعنى كلامه ولا تجرر بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع ال اسما خلى من ال أو خلى من الإضافة لما فيه ال وذلك كالمسائل الاربع وما لم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه والحسن وجه الأبي وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال انتهى التعجب بأفعل انطق بعدما تعجب أو جاء بأفعل قبل مجرور ببا وتلو أفعل انصبنه كما أو فاخلي لينا وأصدق بهما للتعجب صيغتان. إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول أي انطق بأفعل بعد ما للتعجب نحو ما أحسن زيدا وما اوفى خليلينا أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما فما مبتدا وهي نكرة تامة عند سيبويه وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما وزيدا مفعول أحسن والجملة خبر عن ما والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا وكذلك ما أوفى خليلينا وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب للأمر وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به يا المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله وعلى فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه في قوله ومستبدل من بعد غضب صريمة فأحر به من طول فقر وأحرية هذا وأحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف وأشار بقوله وتلو أفعل إلى أن تالي أفعل ينصب لكونه مفعولا نحو ما أوفى خليلينا ثم مثل بقوله وأصدق بهما للصيغة الثانية وما قدمناه من أن ما نكرة تامة هو الصحيح والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا وذهب الأخفش إلى أنها موصولة والجملة التي بعدها صلتها والخبر محذوف والتقدير الذي أحسن زيدا شيء عظيم وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير أي شيء أحسن زيدا وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة والجملة التي بعدها صفة لها والخبر محذوف والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم انتهى وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل إذا دل عليه دليل. فمثال الأول قوله ارى أم عمر دمعها قد تحدر بكاء على عمر وما كان أصبر التقدير وما كان أصبرها فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للدلالة عليه بما تقدم ومثال الثاني قوله تعالى اسمع بهم وأبصر والتقدير والله أعلم وأبصر بهم فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه وقول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وان يستغن يوما فأجدري أي فأجدر به فحذف المتعجب منه بعد أفعل وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله وهو شاد انتهى وفي كل الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حثما لا يتصرف فعلات تعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة فلا يستعمل من أفعل غير الماضي ولا من أفعل غير الأمر قال المصنف وهذا مما لا خلاف فيه انتهى وصغهما من ذي ثلاث صرفة قابل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعل يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلات تعجب سروط سبعه أحدها ان يكون ثلاثيا فلا يبنيان مما زاد عليه نحو دحرج وانطلق واستخرج الثاني أن يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسى وليس الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة فلا يبنيان من مات وفني ونحوهما إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء الرابع أن يكون تاما واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو كان وأخواتها فلا تقول ما أكون زيدا قائما وأجازه الكوفيون الخامس ألا يكون منفيا واحترز بذلك من المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء أي من تفع به أو جوازا نحو ما ضربت زيدا السادس ألا يكون الوصف منه على أفعل واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان كسود فهو أسود وحمر فهو أحمر والعيوب كحول فهو أحول وعور فهو أعور فلا تقول ما أسوده ولا ما أحمره ولا ما أحوله ولا ما أعوره ولا أعور به السابع ألا يكون مبنيا للمفعول نحو ضرب زيد فلا تقول ما أضرب زيدا تريد التعجب من ضرب أوقع به لألا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه انتهى وأشدد وأشد أو شبههما يخلفما بعض الشروط عدما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجب يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوه وبأشد ونحوه وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد أفعل مفعولا ويجر بعد أفعل بالباء فتقول ما أشد دحرجته واستخراجه وأشد بدحرجته واستخراجه وما أقبح عوره وأقبح بعوره وما أشد حمرته وأشدد بحمرته انتهى وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه كقولهم ما أخصاه من اختصر فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول وكقولهم ما أحمقه فبنوا أفعل من, و... من فعل الوصف منه على أفعل نحو حمق فهد أحمق وقولهم ما أعساه وأعسي فبنو فبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير متصرف انتهى وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله بملجمة وفصله بظرفن وبحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه فلا تقول زيدا ما أحسن ولا ما زيدا أحسن ولا بزيد أحسن ويجب وصله بعامله فلا يفصل بينهما بأجنبي فلا تقول فيه ما أحسن معطيك الدرهم ما أحسن الدرهم معطيك ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره فلا تقول ما أحسن بزيد مارا تريد ما أحسن مارا بزيد ولا ما أحسن عندك جالسا تريد ما أحسن جالسا عندك فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد وموافقهما ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معدي كرب لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللزبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها وقول علي كرم الله وجهه وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه أعزز علي أبا يقضاني أن أراك صريعا مجدلا ومما ورد منه في النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال نبي المسلمين تقدموا واحبب إلينا أن تكون المقدمة وقوله خليلي ما ما أحرى بذلب ان يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر انتهى نعم وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني أل أو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرمة ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره مذهب جمهور النحويين أن نعم وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيف الساكنة عليهما نحو نعمة المرأة هند وبئسة المرأة دعد وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنه مسمان واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير وقول الآخر والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة وخرج على جعل نعم وبئس معمولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور بالحرف لا نعم وبئس والتقدير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير وما هي بولد مقول فيه نعم الولد فحذف الموصوف والصفة وأقيم المعمول مقامهما على بقاء مع بقاء نعم وبئس على فعليتهما وهذان الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل وهو على ثلاثة أقسام الأول أن يكون محلا بالألف واللام نحو نعم الرجل زيد ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير واختلف في هذه اللام فقال قوم هي للجنس حقيقة فمدحت الجنس كله من أجل زيد ثم خصصت زيدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين وقيل هي للجنس مجازا وكانك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة وقيل هي للعهد الثاني أن يكون مضافا إلى ما فيه ال كقوله نعم عقب الكرم ومنه قوله تعالى ولنعم دار المتقين الثالث أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو نعم قوما معشره ففي نعم ضمير مستتر يفسره قوما ومعشره مبتدا وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل ولا ضمير فيها وقال بعض هؤلاء إن قوما حال وبعضهم إنه تمييز ومثل نعمة قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا وقول الشاعر لنعمة موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحني وقول الآخر تقول عرسي وهي لي في عومرة بئس وإنني بئس المرة انتهى وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعمة وأخواتها فقال قوم لا يجوز ذلك وهو المنقول عن سيبويه فلا تقولوا نعم الرجل رجلا زيد وذهب قوم إلى الجواد واستدلوا بقوله والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وامهم زلاء منطيق وقوله تزود مثل زاد ابيك فينا فنعم الزاد زاد ابيك زاد وفصل بعضهم فقال إن أفاد التميز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما نحو نعم الرجل فارسا زيد وإلا فلا نحو نعم الرجل رجلا زيد فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التميز اتفاقا نحو نعم رجلا زيد انتهى وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل تقع ما بعد نعم وبئس فتقول نعم ما أو نعم وبئس ما ومنه قوله تعالى ان تبدو الصدقات فنعم هي وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم واختلف فيما هذه فقال قوم هي نكيرة منصوبة على التمييز وفاعل نعمة ضمير مستتر وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبوي انتهى ويذكر المخصوص بعد مبتدى أو خبر اسم ليس يبدو أبدا يذكر بعد نعمة وبئس وفاعليهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم وعلامته ان يصلح لجعله مبتدا وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو ونعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو وفي اعرابها وفي إعرابه وجهان مشهوران احدهما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد وهو عمر أي الممدوح زيد والمذموم عمر ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول وقيل هو مبتدأ خبره محذوف والتقدير زيد الممدوح انتهى وإن يقدم مشعر به كفاء كالعلم نعم المقتنى والمقتفى إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا كقوله تعالى في أيوب انا وجدناه صابرا نعم العبد إنه اواب أي نعم العبد أيوب فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لذلالة ما قبله عليه انتهى واجعلك بئس ساء واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة تستعمل ساء في الذم استعمال بئس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس وهو المحل بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد والمضمر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلا زيد ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس واعرابه كما تقدم وأشار بقوله وجعل الفعل إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح أو الذم ويعامل معاملة نعم وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام فتقول شرف الرجل زيد ولأم الرجل بكر وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أيقال يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنه به وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها فتقول علم الرجل زيد وجهل الرجل عمر وسمع الرجل بكر انتهى ومثل نعمة حبذ الفاعل ذا وإن ترد ذنما فقل لا حبذا يقال في المدح حبذا زيد وفي الذن لا حبذا زيد كقوله ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حب ذا هي واختلف في إعرابها فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويهي وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض وذا فاعل وأما المخصوص تجوز أن يكون مبتدأً والجملة قبله خبره وجوز أن يكون خبر لمبتدأ محذوف وتقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد واختاره المصنف وذهب المبرد في المقتضب وابن السراج في الأصول وابن هشام اللخني واختاره ابن عصفور إلى أن حبذ اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر فركبت حب مع ذا وجعلتا اسما واحدا وذهب قوم منهم ابن درستويه إلى أن حب ذا فعل ماض وزيد فاعل فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا وهذا أضعف المذاهب انتهى وأولد المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل أي أوقع المخصوص بالمندوح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع ولا تغير ذا لتغير المخصوص بل يلزم الإفراد والتذكير وذلك لأنها أشبهت المثل والمثل لا يغير كما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ فلا تغيره تقول حب ذا زيد وحب ذا هند والزيدان والهندان والزيدون والهندات فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير ولو خرجت لقيل حب ذي هند وحب وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون او الهندات انتهى وما سوى ذرفع بحبة أو فجر بالبا دون ذا انظمام الحاكثر يعني أنه إذا وقع بعد حبة غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان الرفع بحبة نحو حبة زيد والجر بباء زائدة نحو حبة بزيد وأصل حبة حبوبة ثم ادغمت الباء في الباء فصار حبة ثم إن وقع بعد حبة ذا وجب فتح الحاء فتقول حب ذا وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حب زيد وحب زيد وروي بالوجهين قوله فقلت قتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتلوا انتهى أفعل التفضيل صاغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبل لذء به يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعال فتقول زيد أفضل من عمر وأكرم من خالد كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم زيدا ومن تنع بناء فعل التعجب منهم تنع بناء أفعال التفضيل منه ولا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج ولا من فعل غير متصرف كنعمة وبئس ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات وفنية ولا من فعل ناقص ككان واخواتها ولا من فعل منفي نحو ما عاج وما ضرب ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو حمرة وعورة ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجنة وشد منه قولهم هو أخسر من كذا فبنوا أفعل التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول وقالوا أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن فبنوا على أفعل التفضيل شذوذا من فعل الوصف منه على أفعل انتهى وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب فما فكما تقول ما أشد استخراجه تقول هو أشد استخراجا من زين وكما تقول ما أشد حمرته تقول هو أشد حمرة من زيد لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا وها هنا ينتصب تمييزا انتهى وأفعل التفضيل صله أبدا تقدير نول بمن من إن جرد لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال الأول أن يكون مجردا الثاني أن يكون مضافاً الثالث أن يكون بالألف واللا فإن كان مجرداً فلابد أن يتصل به من لفظاً أو تقديراً جاره للمفضل عليه نحو زيد أفضل من عمر ومررت برجل أفضل من عمر وقد تحذف من ومجرورها للدلالة عليهما كقوله تعالى أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً أي وأعز منك وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه من فلا تقول زيد الأفضل من عمر ولا زيد أفضل الناس من عمر وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها وهو كثير في القرآن وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله دنوتي وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضللا فأجمل أفعل تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء في دنوتي وحذفت منه من والتقدير دنوتي أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر ويلزم أفعل التفضيل المجرد الافراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى هذا أشار بقوله وان لمنكور يضف او جردا الزم تذكيرا وان يوحدا فتقول زيد افضل من عمر وافضل رجل وهند افضل من عمر وافضل امراه والزيدان افضل من عمر وافضل رجل وهند افضل من عمر وافضل امراه والزيدان افضل من عمر وافضل رجلين والهندان أفضل من عمر وأفضل مرأتين، والزيدون أفضل من عمر وأفضل رجال والهندات أفضل من عمر وأفضل نساء فيكونوا افعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن إذا كان أفعل التفضيل بأل لزمت مطابقته لما قبله من الإفراد والتذكير وغيرهما فتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضل والهندان الفضليان والهندات الفضل أو الفضليات ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله فلا تقول الزيدون الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا هند الأفضل ولا الهندان الأفضل ولا الهندات الأفضل ولا يجوز أن تقترن به من، فلا تقول زيد الأفضل من عمر فأما قوله ولست بالأكثر منهم حفى وإنما العزة للكاثر فيخرج على زيادة الألف واللام والأصل ولست بأكثر منهم أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت عليه الألف واللام والتقدير ولست بالأكثر أكثر منهم وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند أفضل النساء والهندان أفضل النساء والهندات أفضل النساء كان استعماله كالمقرون بالألف واللام فيجب مطابقته لما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وأفاضل القوم وهند فضل النساء والهندان فضليا النساء والهندات فضل النساء أو فضليات النساء ولا يتعين الاستعمال الأول خلافا لابن سراج وقد ورد الاستعمالان في القرآن فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن استعماله مطابقا قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وقد اجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة حسنكم أخلاق الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا أفصحهن قالوا فكيف ينبغي أن يأتي بالفصحة فيقول فصحهن فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة كقولهم الناقص والأشج أعدل بني مروان أي عادل بني مروان وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله هذا إذا نويت معنى من البيت أي جواز الوجهين أعني المطابقة وعدمها مشروط بما إذا نوي بالإضافة معنى من أي إذا نوي التفضيل وأما إذا لم ينوى ذلك فيلزم أن يكون طبق ما اقترن به قيل ومن استعمال الصيغة أفعل لغير التفضيل قوله تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى ربكم أعلم بكم أي وهو هين عليه وربكم عالم بكم وقول الشاعر وإن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا أي لم أكن بعجلهم وقوله إن الذي سمك السماء بنا لنا بيتا دعائمه أعز وأطوله أي دعائمه عزيزة طويلة وهل ينقاس ذلك أم لا قال المبرد ينقاس وقال غيره لا ينقاس وهو الصحيح وذكر الصاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك وأن ابا عبيدة قال في قوله تعالى وهو أهون عليه إنه بمعنى هين، وفي بيت الفرزدق وهو الثاني إن المعنى عزيزة طويلة وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا لا حجة في ذلك له انتهى وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جاء بعده بمن جارة للمفضل عليه نحو زيد أفضل من عمر ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف فلا يجوز تقديمهما عليه كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها نحو ممن أنت خير ومن أيهم أنت أفضل ومن غلام أيهم أنت أفضل وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام وإليه أشار بقوله ولد إخبار التقديم نزرا ورد ومن ذلك قوله فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب والتقدير بل ما زودت أطيب منه وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل ولا عيب فيها غير أن سريعها قفوف وأن لا شيء منهن أكسل التقدير وأن لا شيء أكسل منهن وقوله إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح التقدير فأسماء أملح من تلك الضعينة انتهى ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت كلم ترى في الناس من الرفيق أولى به الفضل من الصديق لا يخلو أفعل التفضيل من أن يفصح لوقوع فعل بمعناه موقعه أو لا فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا وإنما يرفع ضميرا مستترا نحو زيد أفضل من عمر ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبوي فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مضطردا وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبه وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة وقول الشاعر أنشده سيبوي مررت على واد السباع ولا أرى كواد السباع حين يظلم واديه أقل به ركب أتوه تئية وأخوف إلا ما وق الله ساريا فركب مرفوع بأقل فقول المصنف ورفعه الظاهر نزر إشارة إلى الحالة الأولى وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية التوابع النعت يتبع في الإعراب لسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع وخبر المبتدا نحو زيد قائم وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب فانهما لا يشاركان ما قبلهما في اعرابه مطلقا بل في بعض احواله بخلاف التابع فانه يشارك ما قبله في سائر احواله من الاعراب نحو مررت بزيد الكريم ورايت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم والتابع على خمسة أنواع النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل انتهى فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو مررت برجل كريم أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه نحو مررت برجل كريم أبوه فقوله التابع يشمل التوابع كلها وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياطي وللمدح نحو مررت بزيد الكريم ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللذم نحو مررت بزيد الفاسق ومنه قوله تعالى استعذ بالله من الشيطان الرجيم وللترحم نحو مررت بزيد المسكين وللتأكيد نحو أمس الدابر لا يعود وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وليعط في التعريف والتنكير ما لمات لا كمرر بقوم كرما النعت يجب فيه ان يتبع ما قبله في اعرابه وتعريفه او تنكيره نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم فلا تنعث المعرفه بالنكره فلا تقول مررت بزيد كريم ولا تنعة النكره بالمعرفه فلا تقول مررت برجل الكريم انتهى وهو لد التوحيد والتذكير او سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا تقدم أن النعت لابد من مطابقته للمنعوت في الاعراب والتعريف أو التنكير وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث فحكمه فيها حكم الفعل فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا نحو زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون وهند امرأة حسنة والهندان امرأتان حسنتان والهندات نساء حسنات فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكانا النعت بفعل فقلت رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسن وامرأة حسنة وامرأتان حسنتان ونساء حسنة وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا فيجري مجرى السأل إذا رفع ظاهرا فتقول مررت برجل حسنة أمه كما كما تقول حسنة أمه وبامرأتين حسن أبواهما وبرجال حسن اباؤهم كما تقول حسن أبواهما وحسن اباؤهم فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في أربعة من عشرة واحد من القاب الإعراب وهي الرفع والنصب والجر وواحد من التعريف والتنكير وواحد من التذكير والتأنيس وواحد من الإفراد والتثنية والجمع وإذا رفع ظاهراً طابقه في اثنين من خمسة واحد من القاب الاعراب وواحد من التعريف والتنكير وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا فإن اسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوث مذكرا وإن اسند إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مؤنثا وإن اسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان المنعوث بخلاف ذلك